إن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا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 أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم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 هار وبرز لله الواحد القهار وبرز لله الواحد وَتَرَ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد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 إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به هذا بلاغ للناس والناس ولي به ولي يعلم ولي أنما هو إله واحد ولي يعلم أنما هو إله واحد ولي قَالَ <تصفيق> أُولُ